بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن أعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنا فانت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا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 اِطْعَمُوا الْبَائِسَ وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ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 124. كفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة